اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم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 وملستم بَعْضُكُم بابو ک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 یا نمو عن تراض منكم ولا انفسكم ان اف كان بكم بھیکرحیم وَمَي يَفَّع الذَِكَ عُدُعَانَ وَظُلمَم فَسَووفَ نُصْلهِ نارَ وَكَانَ ذَِكَ على اللَِّ يَسير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 نت الله من فضله انہ الله كان بكل شيء عليما ولكل م والی امی ترکل والک نصیب ان الله كان على نال کل شہید لو کوا مون سی ماں فب لو بہ مالا بو مین موالیم فصال ہاتھ و تیل بِمَا حَفِظَ حاف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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِخَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 حسن تئی اب دون اجویم فقی ف عج نا من کل امتیم بھی شہید اجنا بھی کالح الا ای یومئذن يود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا تل متقل والا جن لبری سبیل ہتسو این کوالا سفرین اوجا احد کم مینل گولا مستم فلم تجدوا طيبا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مفل اللَّهَ كَانَ سید غَفُورًا 119. تَرَ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 110. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا یا نوتکم کل می کبلی میسوہ فن راح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 11. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 12. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون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 نصیبمل فی اللہ امیہسون مَا علام اللہ فبلی فقد عتنا البراہیم آلَ الحکمت آ تئین ہوں ملک نویم وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا وال م نَ بجَتْ جُلودهُم بَددناهُم جُلودًا غَيرَهَا لَذوقُ العظَاب إِ اللهَّهَ كَانَ غَززًا حَكيمَا والَّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ سَنُدخِلهُم جََّاتٍ 119. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 110. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا انہ يأمركم ان تؤدوا الامانات الى تیلا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان انہ نیم رکم بھی انہ کا نس می کم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 الذين الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في فی قولا قلگا وما من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن انهم الله لهم الرسول الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فبل من اللہ و کساب اللہ علیم یا منو خدو حضر کم فن فر سب اوم فرو جمیا و ان کم لمب فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله الذين يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرو یو قاتل صبیل قاغ فقلو اولیا اشعیفانی دشی قانی کا نبعیفہ علم طر ال قِيلَ کفو عید کم و عقیم صلاز کا فلم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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ان تم ہسن تئی اکول ہدی مینآ د ان تم سی مِنْ اکول ہاری مینآ کل کل مین عند ہم 119. وقوم الآية كادون حديثا 110. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله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 وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا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 وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا 119. وكان الله على كل شيء مقيتا 110. وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها كَانَ إن الله كان على كل شيء حسيبا 112. الله لا إله إلا هو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 مِثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ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 فمل مجھ مشح متنی تب اللَّهِ مین و کان ہکیم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 في سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ الله مغانم كثيرة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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة وَلَا يهتدون سبيلا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 إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 إن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا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 وَلَا تُجاد العن الذيينَ يَخْتانونَ أَفُسَهُم إِ إن اللهَّه لا يُحبّ مَنْ كََ خَووانًا أَثِيمَا يَسْتَخفُونَ مِن النَّاسِ وَلَا يَستَخفُونونَ مِن اللهَّهِ وَهُوَ مَهُم إذ بَييتونَ ماَا لا يَرربَ مِنَ القَول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 118. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 119. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَمَنْ يَكْشِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْشِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا و مئی اکشب خطی اتن اؤ اسمل سم ارمی بری فقد من اسمین اللَّهِ لگل علیہ رحم تحم فَتُمّن منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك مَا والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 اِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُبِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ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 118. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط 119. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنْ امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ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 118. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 119. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 مذ ابذ بين بين ذلك لا اله الا الهؤلاء ولا اله الا الهؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 119. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 110. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 111. وكان صَدَقَ شاكرا عليما صدق الله